لآن آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ا ل ذ ي ن آمنوا للعلوم ا ي ح لكم أن النساء كرها أن ترخ ت ولا ا آتيتموهن ل ا أن يأتين س ل ا ح ش ة م ب ي ن ة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 و إ ث م ا مبينا و ك ي ف ت أ خ ذ و ن ه وقد أ ل ط ا ب ع ض ك م إ ل ى ب ع ل و أ خ ذ ن م ن ك م م ي ث الاسلاميه ق ا غ تنكحوا اسماء ا ل ن ه ك الحسنى ش ومقتا و حرمت عليكم أ م ه ا ت ك م و بناتكم و أ خ و ا ت ك م و عماتكم و خالاتكم و خالاتكم و بنات ا ل أ خ و بنات ا ل أ خ ت و أ م ه ا ت ك م ا ل ت ي أ ر ض ع لكم و أ خ و ا ت ك م من ا ل ر ض ا ع ة و أ خ و ا ت ك م من الرضاعه و ا م 「私の名前は何でもいいで ل ت ج م ع و ا بين ا ل أ خ ت ي ن إ ل ا ما قد س ل ف إن ا ل ل ه كان غ ف و ر ر ح ي م ا ل م ح ص ن ا ت من ن ا ل س ا ء إ ل ا م ا ملكت أ ي م ا ن ك م ك ت ا ب الله عليكم وأوحل لكم م الحسنى وراء ذ ك م بأموالكم ص فما م س ت ت ع شركه الهدى شركه ن دعويه غير ربحيه ذات ر مضمون اجتماعي ل ن ل م حكيما ا